ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به ولو ان لكل نفس ظلمت في تضلت تبت واسر ندامه لما راوا العذاب وَتَ إِ دََثَدًَا ماضَأَ عَزاب وَقُضِيَ رَنَهُم بِكِِّ وَهُم لا يُظُمُون وَقُض بَنَّبُون بِكِِ وَهُم لَا يُظُون عَلَ إِ للَِّهِمَ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن لله ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي, هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موتا موعظة من ربكم وشفاء يا أيها النات قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ما تري للمؤمنين وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا ورِزْقِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ من رزق فجعلتم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما قُلْ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ لَكُمْ قُلْ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ أَمْ عَلَى تَرَوْنَ عَلَى اللهِ كَذِبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ عَلَى اللهِ كَذِبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكثر تهُم لا يَجقُرون إِ الظَّارلَدُ فَِ عَلَ فيِ وَراتِ أََرَهُم لا يجقون وَما تَكُ فيِي شَأِّ وَم تَكلُ مِ جُمِ من قُآ مَلُون وَمَا تَقُولُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَذُمُّهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَلَا تَعْمَدُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا وَمَا يَحْذُبُ عَنْ وَضْبِتَ مِنْ مِسْحَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا, وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا